الله الرحمن الرحيم تسبع لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القزر هو الَّذِي بعث فِي رَسُولًا مِّنْهُمْ குளவீனாசூல மின்னு எக்லோஜி எக்லி அயிஜி ரீ سب والحكم وان للملك تاب والحكمت انك من قبلنا ضلال مبين وآخرين منهم لما يرى أقوب به وان الذي ذلقت ذلك فضل الله يسيه من يسيه